لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا م ل ق د س م ع ا ل ل ه ق و ل الذين ا ل ق و ا إ م الاسلاميه ونحن ل ا ء بغير ح ق ونقول عذاب الحريق. ذلك و ق ا عذاب ح ر ي ق ذ ل بما قدمت أ ي د ي ك م و أ ن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إ ن الله عهد إ ل ي ن ا أ ل ا نؤمن لرسول حتى ي أ ت ي ن ا بقربان حتى ي أ ت ي ن ا بقربان ت أ ك ل ه النار قل قد جاءكم رسل من قبري بالبينات وبالذي قلتم فلم ق ت ل ت م ه م إ ن كنتم صادقين ف إ ن كذبوك فقد كذب رسل من قبري موسوعه ا ل ب ي ن ا ت جاءوا ب ا ل ب ي ن ا ت و للعلوم الاسلاميه كل نفس دائقة والنار و أ د خ ه ا ل ج ن ة فقد ف ا ز وما ا ل ح ي ا ا ة للعلوم د ن ي ا ل ا س ل ا م و ل ا س م ع ن من ا ل ذ ي ن أ و ت و ا ا ل ك ت ا ب م ن قبلكم ل موسوعه ن م النابلسي ذ ي أ و و ت ا ا ل ك ت للعلوم الاسلاميه أ و ر وَإِذْ أخذ الله من ا ل ذ ي م أ ُ و ع و النابلسي ا ك ت ن ن ه للعلوم ن ا س ا ت ت ك م ن فَنَبَذُوهُ الاسلاميه ظهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا ي مَا يَشْتَرُونَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ ح ب و و ل ه م عذاب أ ل و س و ل ه ا ل س م ا و ت ا ل أ ر ض و ا ل ل ه ع ل ى كل شيء قدير إن في خ ل ق ا ل س م ا و والأرض ا ت 「まさか」 فاستجاب لهم ربهم أ ن ي لا أ ض ي ع عمل عامل منكم من ذكر أ و أ ن ث ى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم و أ و ذ و ا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ق ا ل و ا و ق ت ل و أكفرن ع ن ه م س ي ئ ا ت ه م و ل أ د خ ل ن ه م ج ن ا ت ب ل ر ي للعلوم ا ل ا س و ا م ل ه كفروا في البلاد م ت ا ع قليل ثم م و ا ه جهنم م س و م ه النابلسي د ك ل ل ت ل و م ا تحتها ل أ ن ه ا ر ل ا م ن ت ي ه الأنهار خالدين فيها نزلا م ن عند الله و م ا ع ن د ا ل ل ه خير ر ل ل أ ب ا ر و إ ن من أهل ا ل ك ت ا ب ل ن ي ؤ م ن ب ا ل ل ه وما أ ن ز ل إليكم و م الاسلاميه أ ن ز إ ل ي لا ي ش ت ر و ن ب آ ي ا ت ا ل ل ه ث م ن ا ق ل ي ل ا أ و ل ئ ك ل ه م أجرهم عند ربهم عند إن ا ل ل ه س ر ي ع ا ل ح س ا ب ي ا أ ي ه ا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله, الله لعلم 「今夜は何で